حادر السيف يومه حادر قدامك مظلومه حادر وان السيف يومه حادر قدامك مظلومه لا لت صبر. هاي الزهره لا لت صبر. هاي الزهره قدامك مظلومه سيدي ابو الحسن عدار وين السيف ويا ما حدار قدامك مظلومه حدار وين السيف ويا مظلومه لالت صبره هاي الزهره هدار وان السيف ويا ما هدار قدامك فدوه روح لهاي الاصوات هدار وان السيف ويا Mظlum Lala t sabre Hai zahre Lala t sabre Hai zahre Giddamak mظlum وي يا وي يا حدار وان السيف قدامك مط حيدر حيدر, حيدر. حيدر. فدوه روح لك <تصفيق> لا لك صبر لا لا صبره يا زهره قدامك مظلوم قدامك مظلوم بارك الله رحم الله والديك يا حدار قبا يا فانك بغمدينا وهيهات من ديل الصبور يمسح دموع الليل على باب حظى وحظ أو سيطها فك يم تطوع حيدار وبيا فك يم تطوع حيدار وبيا تلا الباوعي هاي الزاق مأمنة بخدرة مأمنة ما بخدرة قدامك مظلومة قدامك مظلومة قدامك مظلومة حيدر وين السيف حيدر وين السيف الله يقضي حاشتك قدامك مظلو حيدار حيدار وين السيارة حيدار قدامك مظلو لا لا تصبر لا لا تصبر لا لا تصبر مظلم او يا حدا غرب بي اختار السيمه لل ndi ndi ndi hatta mu فزان لن صبح لن جدر الجدر قدامك مظلومه سيدي قدامك مظلوم قدامك حيد حدار وان السيفو اهبط يا حاشتك قدامك مظلوم مقعدا ونسيف يوم احدا انت من حوله لا تظا مظلوم قدامك شاعر البيت صباح أمين أحسن الله إليكم يا حدر ربي يا جل اختار lens so back to be يدامك الله يقضي حاجتك حاده ونس الله يقضي حاجتك يدامك لا لا صبر لا صبر لا لا قدامك مظلوم قدامك فاطمة جورت زمان وشلن سيفك ما شفغل الظل الغير مكسور شفغل الظل الغير وجه الببغاء الايه حزال للقران مرايه Aya, Ay, Al,az morally Ainza, May, Al,az behaviar Ay, Al,aza! Ay, al,aza! Ay, جدامك مظلوم قدامك, قدامك حيدر حيدر وانا السيف لا لا تصبر لا لا تصبر الله يشافي مرضاكم لا لا هاي الصحرا جدامك مظلوم يا جدامك مظلوم يا حدا Yeah, yeah, yeah. جان <San> هاذي <San> شفت الجيف يلهب حادر وصدر الدنيا مخضب حادر شفت الجيف يلهب حادر وصدر الدنيا مخضب دم وحسره هاي يا سبحانك دم وحسره قدامك مظلوم اجدابك والله يقضي حاجتك هذا ونسف لا لا تصبر لا لا تصبر عايشها لا لا تصبر عايشها قدامك مظلوم واجك خالد خالد خالد يا حداك فالك جيف عن الحياة تخمر صار دمغك وآخر at right the way ايه الزاح صدر الدنيا مخضوب دم وحسره هيا الزاح يا الله دم وحسره يا اسلام وحسر وحسر قدامك مظلوم قدامك مظلوم في دواء روح لك حيدار وين السياف يا حيدار قدامك مظل لا لا تصبر لا لا تصبر دعمك مظلوم وشلون يم شفت دم ودامق يتفجر مولاي وآيات القربة winter lady ارصاد يا حداد زهراء جرحه حداد بالدمي صبح الله عايز زهراء ام ال قدامك قدامك الله يضحاشتك بحق الزهراء جدامك مقض لا لا تصبر لا لا تصبر... تجدت صحليها بهلبا غا ينغض ده من سوق ابن الحظا يا شنص شوف الصدر يا شنص حدار لا بهم تخف برك حدار شا ما صبرك حدار يا ابن مخيبرك يا دار شا صدرك وقت العصر يا الزه وقت العصر قدامك مظلومة قدامك مظلومة مط... الله يقضي حاجتك حيدار وانس حيدار قدامك مظلومة حيدار وانس ايه ايه في دوارو حدك ايه айза لا الصعاب هايزا قد عمك مظلوم وقد هي بم شان هل خاني ذب جنب خياو المظلوم وبسمار ظل يا حيدر جلح صدر اي جر بألامك حيدار انت ودم غيتامك حيدار ظلت بألامك حي انت ودم تحت الغابرة